يوم الفراق يوم الفراق يوم الفراق بك الصحاب وسال دمع الشوق خضب وجنتي ومضى الرفاق, ومضى الرفاق ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم ألم يمزق مهجتي يوم الفراق يوم الفراق يوم الفراق, الفراق, الفراق, الفراق, الفراق بكى الصحاب وسال دمع الشوق خضب وجنتي ومضى ضرفها والله ضرفوا وخلفوا من بعدهم ألم يومئذكم جتيه هم إخوة هم إخوة هم إخوة قد ورثوا العزة ولم يرضوا بعيش مدلتي يا من كتبتم بالدمع تاريخكم قد زانه أفعالكم واليوم نشد ذكركم بوبا محمد ومحمود آل الشريف اليوم تأخر قصة العز تصد وفي طيب القول تذفر قدم اليوم وقوم <تصفيق> <تصفيق> اليوم نذكركم محمد يا ابن نهبتنا الممجد في كمين العز ترقل طيب أخي الخالدين بطل لصور الحب سامع يا ابن قوم وات الضفادع لي جوار الرب طامع تلتحق بالراحلين يوم الفراق يا يوم الفراق يوم الفراق يقبك السحاب وسال دم الشوق خط ضد وجناتي ومطرفا ومطرفا ومطرفا وخلفوا من نعدهم الم أرض الجهاد تناديك عاشقا لسلاح بيك محمود يا ابن الشريف الفجر حن لكم أخي كالأسد في الهيجاء تزار بالبيكة تصليهم تكبر جيشهم محمود تدحر والله ناصركم أخي يوم الفراغ يوم الفراغ يوم الفراغ يوم الفراغ بكى الصحاب وسال دم الشوق خطب وجنتي ومضى الرفاق ومضى الرفاق ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم الامنيومس يوم الكريحه قد رايناه شجاعا قد عرفناه بتكبير ان سمعناه ذاك محمد الشريف واخاه لا لا نسينا القلب يرقئ حنينا مثل حسنك ما راينا محمود يا ابن الشريم يوم الفراق يوم الفراق يا يوم الفراق يوم الفراق بك السحاب وسلدا والشوق قد طوى الذي وَمَا ضَرَّ فَا وَمَا ضَرَّ فَا وَخَلَقُوا مِنْ بعدهم ألم